وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ جَزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نُورَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَاءُوا فِي آيَاتِنَا معاجزين أولئك لهم عَذَابٌ من رجز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 السابي غواتي وقذر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وليس ليمان لي حضور غاشرون ورباه أشرون لَهُ له عين القط ومن الجن مين يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ قالوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكون فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ذا الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبيثوا في العذاب المهيس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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم ما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السين رِئْنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَا اسْتَقَنَاهُمْ كُلُمُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَالٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة تَا إِذَا فُسِّعَ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْئِينَ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 حقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صَالِدِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ وَلَا تستقدمون. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ مَنْكُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجَعُونَ بَعْضُهُمْ لبعضن القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ أَصْحَبُ الْضَعِيفُ الَّذِينَ أَصْتَكَبَ رُبَالْمَكْرُ اللَّيْلِ إِذْ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 به كافرون. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يسطر رزقا لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما ام ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملون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 سطر رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بين رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر قَدْ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ الَّذِينَ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِين فكَيْفَ كان نكير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 فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام وَإِنِّي هَتَّاَيْتُ فَبِمَا يُوَحِّي إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمَّا كَانِ قَرِيبًا وَقَالُوا مَوَقَدَ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقذفُونَ فِي غَيْبٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ